الذين <تصفيق> that be man الذين وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ عبد ربك حتى يأتيك اليقين An vi na i laha i lafat to pu ho la قل إنسان من طفة فإلا هو خصيم مبين وال... FO Um في gyмәun hin turrchu och